أرجو أيضا أن أن إخواننا وأخواتنا اللي معنا ينتبهون لمثل هذا إذا بتريت بمعصية من المعاصي مثلا عندك مقاطع سيئة في جوالك أو عندك أشياء سيئة في الكمبيوتر مثلا أو او مجلات فاسدة أو أو احيانا سيديات أحيانا أو DVD ولا ولا أشرطة أي شيء اجعل هذه المعصية بينك وبين الله تعالى سر وحاول التوبة منها انتبه لا تكون داعية لغيرك الوقوع في هذه المعصية لأنك إذا كنت داعيا لغيرك تكون مثل البليس ابليس لما قال له رب العالمين وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين ما قال إبليس؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ما قال ربي استغفرك وأتوب إليك لا لأغو. والله لا أخرب الناس مثل ما أنا خربت ينتبه الإنسان يا جماعة لا يكون من هؤلاء اللي بسبب وقوعه في المعصية يبدأ يدعو الناس الآخرين ليقعوا في هذه المعصية حتى يحاسبهم القيامة ليس عن نفسه فقط بل يحاسب أيضا عن الناس الآخرين مثل ما قال الله عز وجل وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يساسون وهذا ترى حال بعض الناس أحياناً اللي تجد أنه يقع في المعصية ولا ينتبه إلى هذا يعني الأصل أنه يحسن ما بينه وبين الله سواء حتى في مساء الصلوات. أحياناً بعض الناس يدعو غيره ترك الصلاة يا أخي بلاش تصلي يا أخي مبلازم خلاص صلينا الظهر بلاش نصلي العصر أحياناً بعض الناس يقول مثل هذا الكلام أو أحياناً أخرى بعض الناس يوقع غير في بعض المكالمات الهاتفية السيئة وغير ذلك. كل من كان مفتاحا للشر فهو في الحقيقة شبيههم بالشيطان مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مغاليق للشر مفاتيح للخير قال فطوبا لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير